بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ذكرنا أن قوله إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام أجنبي عن بحثنا تماما فإنه لا داعي للبحث في هذه الجملة أولا بحثا مستقلا وشرح محتملات هذه الجملة ثم بعد ذلك نضع هذه الجملة ضمن الرواية التي وردت فيها ونستظهر معنا ابتداءا نلحظ الرواية فقد اتضح من دون شك وريب أن الرواية بصدد إبطال الإيجاب قبل الاستجاب أو البيع أو, أو ما شابه هذا يعني الإلزام قبل أن يكون لك الامر هذا الرواية بها الصدد وأصلا ليس بصدد أن البيع الذي يتم بعد ذلك هل هو بالمعاطاة أو بالعقد المسألة الأجنبية عن ذلك تماما وإنما القضية قضية المقاولة التي تقع قبل البيع والشراء وأن هذه المقاولة المقاولة طبعا عاده بالأخص ذاك الزمان كتابات وشيء أشياء ما كانت المقاولة عادة بالكلام خو. المقاولة بعد بالمعاطة المقاولة بالكلام وهم بالكتاب هم ذاك الوقت ما كان معروف هاي المقاولة التي كلامون التي يكلامون يقول إن كان هذا الكلام ملزما فهو محرم وإن كان غير ملزم فهو محلش هذا البيان الذي ذكرناه أحد اخواننا الخضار السماء الآن هم حاضر أو لا اعترض بعد البحث أنس قال خب صح الرواية إذا لاحظنا موردها الرواية أجنبية عن بحثنا لأن الرواية بصدد بيان حال تلك المقاولة وليست بصدد بيان العقد البعدي أنه هل هذا العقد بإيجاب وقبول لفظي أو أنه بالمعاطط ولكن شيء من أن مورد الرواية هو المقابلة مقابلة قبل أليس يقال أن المورد لا يخصص الوارد إحنا لم نترك مورد الرواية المورد لا يخصص الوارد ونحن نأخذ بإطلاق هذه الجملة إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام مطلقا نأخذ بإطلاق ففي العقد هام نطبق على العقد إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام أفرض المعاطات أرفان عقدون فليكن هذا أرفان عقدون المعاطات نص هكذا ده يقول يقول إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام انطبق على العقود ونقول في جميع العقود أنه يجب أن يكون العقد باللاف لإطلاق قوله إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام فأنا أجبته بعد البحث حينما تفضل هذا الأخ العزيز بهذا الإشكال أجبته بانه من أوضح الواضحات أن التحليل والتحريم في الشريعة يعني إذا أردنا أن نأخذ هذه العبارة واضح أنها هذه العبارة ما مقصود ما أكثر المحرمات التي هي من غير الكلام وما أكثر المحلذات التي هي من غير الكلام بعدين هاليوم كنت أطالع في كلمات السيد الخوئي رحمه الله رايت ان سير الخوي شرحا شرح لطيفا طبعا هو بدقة منهج كلامه يختلف عن هالمنهج اللي احنا بيناه المنهج تختلف يعني مو بهالتسلسل اللي احنا بحثنا إلى أن اجي اشكال الاخ العزيز وصرنا في صدد بيان هالاشكال لكن على كل حال النتيجة أن السيد الخوي ذكر كلاما مشروحا هو في الحقيقة جواب أو يصلح أن يكون جوابا أو جواب لهذا الإشكال وهذا الكلام وجدته هم في المحاضرات مال المرحوم السيد علي الشهرودي وهم في مصباح الفقاهة للشيخ توحيدي رحمة الله عليهم رحمة الله على ولا ما إلى الأعلام على كل ح من أذكر علماءنا الذين سواء قتلوا أو ماتوا يتفتت قلبي يعني كان أدنى علماء أبرار أثقياء أعلى وهكذا خسرناهم على يحل أنا فضلت أن أكتب نص الشيخ التوحيدي لاني أعتبر أنه اعتبرت وحينما قرأت النصين اعتبرت أن نص الشيخ التوحيدي أجمع وأفضل في كذا اعتبرت على كل حال أنا أقرأ العبارة التي هي للشيخ التوحيدي وأمضيكم كل المصدرين مصدر مصباح الفقهاء ومصدر المحاضرات نص كلام الشيخ التوحيدي هذا يقول ان حصر المحلل والمحرم في الكلام يستلزم التخصيص الاكثر لكثره المحلل والمحرم في الشريعه المقدسه من غير الفاظ وروره أن يذكر يسقط امثله كثيره ورورة أن التنجس الماكولات والمشروبات محرم وتطهيرها محلل والتذكية محللة وعدمها محرم وليان العصير العنبي محرم وذهاب الثلثين محلل وصيرورة العصير خمرا محرم وتحليلها محلل وتخليلها أي تخليله في الحقيقة وتخليله محلل والجلل محرم لما يؤكل لحمه والسبراءه محلل وخلق المال الحرام بالحلال محرم فاس بعضها الأمثل إذا به مناقش قد يكون بعضها الأمثل به مناقشة بس ما يهمنا يعني أفض بعضها بعض هذه بعض الأمثلة بيه مناقشه لكنه على العموم المسألة واضحة وتخلي والجلل محرم لما يؤكل لحمه والاستبراء محلل وخلط المال الحرام بالحلال محرم وتخ مثلاً أفض هذا المثال قد واحد يقول مو خلط المال الحرام بالحلال محرم خذك ذاك الحلال باقي على حليته إنما هذا تحريم ظاهري على كل حال حتى لو نوقش في بعض الامثله ما يضر بحديثنا وخلط المال الحرام بالحلال محرم وتخميسه محلل ووطي الحيوان الذي يؤكل لحمه محرم هل هذا بحاجه الى كلام يقول وطئتك ايها الحيوان حتيظهر هذا محرم مثلا والدخول الدخول بالمرأة محرم لتزويج بنتها والإيقاب في الغلام محرم لتزويج أمه وبنته وأخته وقد جوز الشارع المقدس التصرف في أموال الناس في موارد شتى من دون أن يكون فيها محلل كلامي وذلك كالتصرف في الأراضي الواسعة والأنهار الكبار وكأكل المار افرضوا واحد يخل يناقش في أكل المار هل نؤمن هذا بناء على ما هو المشهور من من حق المار إذا واحد أنكف فهذا المثال يسمون المناقش فليكن هذا ميضون وكأكل المار من ثمرة الشجر المنور بها بل ورد في القرآن جواز الأكل من ديوت الأصدقاء والأحباء هذه آية أو صديقكم وإن لم يدل عليه إذن لفظي هذه في سورة النور آية ستين. وأيضاً قد اتفق المسلمون من الشيعة والسنة على انفلام ذلك الحص في باب العقود ايضا فانهم قد التزموا بجواز التصرف في المفروض بالمعاطات، سواء كانت المعاطات مفيدة للملك أم كانت مفيدة للإباحة. هل كل حالن ما قال أن المعاطف لا أثر لها؟ وهم أجمعوا أن المعاطات على كل حال على الأقل تفيد الإباحة بس قول ما تفيد الملك قول مو ملازمة أو قول ما تفيد الملك فإنهم قد التزموا بجواز التصرف المأخوذ بالمعاطات سواء كانت المعاطات مفيدة للملك أم كانت مفيدة للإباحة ولم ينسب إلى أحدين فساد ذلك بحيث أن المعطاة أصلا ما إلى أثار هذا خبير لم ينسب إلى أحد إلا إلى العلامه في بعض كتبه وقد ثبت رجوعه عن هذا الرأي في بعض كتبه الأخرى ودعوى انصراف الخبر عن الأمور المذكورة لكي لا تلزم كفرة التخصيص دعما جزافيا هذه هذه كلام السلوية أما المصدر مصباح الفقهاء للتوحيدي المجلد الثاني صفحة 148 و 149 هذا بحسب طبعة المطبع الحيدري بالنجف هالشكل أما الطبعة الحديثة أظن أنها بعد ما طالع من, من الطبع لأن نوصي المكتبنا أنه متى ما تطلع يجيبولي لي أظن أنه بعدما موجوده بس خب الطبعة القديمة أنا موجودة عندي في بيتي راجعت هذا بالنسبة هذا مال مصباح الفقاهي وكذلك المحاضرات للسيد علي الشاهرودي رحمه الله أيضا هذا الطبع الحديث أظن أنه بعدها يعني الطبع الحديث الموجود عندي هناك فوق في مكتبة المكتب هنا اظن هذا ما موجود يعني بعض ما طالع لكن انا عندي القديم موجود عندي بالبيت بحسب طبعة مطبعة الاداب في النجف الاشرف مجلد 2 صفحة 171 و 172 خب هذا تكملة لبحث المغار الان ناتي الى بحثنا الذي إلى الموقع الذي انتهينا أمس اليه قلنا أنه بحث اللزوم عقد بحث اللزوم في خصوص المقاطات بالشكل الممنهج في كتب أكابرنا يلوان الله عليهم لا أرى له مبررا ما دمنا قد أثبثنا ان معاطاة عقد وأن المعاطاة بيع وأن المعاطاة تجارة خل نعود إلى أدلة لزوم البيع أو لزوم التجارة أو لزوم العقود هذا وعند الأدل أربعة ونخصها القسم اللي بحاجة إلى شيء من من بحث أنا بحثة والقسم اللي ما بحاجة إلى شيء من بحث تركثة وأحيلكم من يريد تفا تفاصيل هالأمور أنتم بحمد الله كلكم علماء وأنا ماذا أدرس الناس اعتياديون حتى اشرح كل شيء أنتم تراجعون الكتب وترون التفاصيل الذي المقدار الذي أقول هذا اولا أوفو بالعقود على شرح مضى نحن بحثنا أوفو بالعقود ضمن أدلة إفادة المعاطات بالملك باعتبار أنه قلنا المعاطات هم عقد فتشمله ايه أوفو بالعقود هناك تعرضنا إلى أن أوفو بالعقود يفيد اللزوم. يعني لو أنك فسخت العقد من دون موافقة صاحبك ما وفيت بالعقد أو فو بالعقود يدل على اللزوم وذاك البحث اللي بحثناه كافي وهنا نقول على كل حال بعدما ثبت أن المعافاة قطن يشمله أو فو بالعقود ثانيا إلا أن تكون تجارة عن تراغ هذا بحاجة إلى شيء من البحث هم منهج بحثي هنا تختلف عن ما موجود في الكتب لا داعي لتعرف ما هو موجود في الكتب أنت تراجعوا أنا هل مقدر أقول أقول لا شك لا شك ولا ريب أن الفسخ من دون رضا الطرف المقابل ليس تجارة عن فراغ. خب هذا واضح. عندئذ لا تأكلوا الآية كاملة فنشك لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل. إلا أن تكون تجاره عن تبارك. هنا احتماء في احتمالان. احتمال أن يكون الاستثناء استثناء متصل. لأن كلمة بالباطل هكذا. يستظهر من كلمة بالباطل يعني ما يستثن من كلمة بالباطل يعني باطلان وجوران مو هكذا يستظهر جوران ظلمان لا تأكل أموالكم بينكم جوران ظلمان مو هالشكل يستظهر الظاهر أن كلمة بالباطل تعطي معنى بالسبب الباطل يعني بالأسباب الباطلة بالباطل الباطل السببية يعني لا تأكلوا أموالكم بصر باطل وإلا لكل يقول لا تأكل أن يقول لا تأكل أموالكم باطلا مثلا إن كان المقصود بالباطل يعني ظلما أو جورا يقول, يقول لا تأكل أموالكم بينكم باطلا ما قال هذا قال لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل ظاهره يعني بالأسباب الباطلة إذن هكذا يستظهر تسأل الصحفة أو لا هم أهدته على ولا ماء الأعلام هكذا يستظهر أنه معنى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يعني لا تأكلوا أموالكم بكل سبب فإنه باطل إلا أن تكون نتيجة عن تراف هكذا يفسر وبناء على هذا التفسير دلاله الايه المباركه على اللزوم واضحه لا غبشه فيها لان الاستثناء المتصل لا شك في انه يفيد الحصر ما جاء عن القوم الا زيدا مثلا لا شك انه يفيد الحصر وانما الذي يقال انه لا يفيد الحصر هو الاستثناء المنقطع مثل ما جاءني القوم إلا حماران خب هذا يقال أنه ما يفيد الحصر فلو أنه بعد ذلك تبين أنه ليس فقط حمارهم فرسهم جائيها ما حد يعترض يقول إنتقرات إلا حماران شرف، فرس ليش ما ركال أن الاستفناء المنقطع لا يفيد الحصر فإن آمنا بهذا الاستظهار ولو بنكتة أن الظاهر من حرف الباء في بالباطل السببية إن آمنا بهذا الإستظهار تكون دلالة الآية على المقصود وهي اللجون واضحة كل الوغوح ولكن لو أنكرنا هذا الإستظهار وقلنا أن الإستظهار منقطع تجاره عن تراضن طبعا ليس اكلا للمال بالباطل لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل حرم كل اكل بالباطل استثنى من ذلك تجاره عن تراضن تجاره عن تراضن ليس مصداقا للاكل بالباطل فاذن استثناء منقطع لو قلنا هكذا يشكل الاستدلال بهذه الايه جدا صعب الاسفناء. لان الاستثناء المنقطع ما يدل على الحصر يشكل الاشمله بعد ما ما قدرت احصل على تقريب بناءا على أن تكون ان يكون الاستثناء في هذه الايه استثناء منقطع ما استطعت ان احصل على تقريب صحيح يدل على حاسة بالتالي يدل على أنه أن الفسخ من دون رغاء الطرف المقابل باطل ليش باطل يعني لو كان الفسخ في علم الله نافذان يكون بعد مالي بعد لا تأكل أموالكم أصلاً ما يجي يصير مالي لو كان الفسخ في علم الله نافذان فبمجرد أن أفسخ يصير مالي وأكل مالي مو أنه أكل مال الناس حتى أكون منهي بقوله لا تأكل اموالكم بينكم الباطل ولهذا يصعب الاستفادة من هذه الآية لو لم نؤمن بالفكر بهذا. بمسألة أن الاستثناء في واقع هي استثناء متصل وقد تقوله وقد تقول أن نفس المقابلة بين الأكل بالباطل وتجارة عن تراضٍ نفسها المقابلة قد تقول نفسها المقابلة تدل على انفصال الامر في هذين أذن لو أكل بالباطل لو تجارة عن تراضٍ شيء ثالث ما عندنا في باب الاموال في اكل الاموال لو عندنا مثلا اكل بالباطل لو عندنا عن طرف فيثبت المطلوب مثلا ادن الفسخ بلا قبل الطرف المقابل خليته تهيئات عن طرف يقينه يكون اكلا للمال بالباطل بقدرين في المقابله بينهما هذا تعبير وتقريب يمكن أن يذكر في المقام إلا أنني أقول أن هذا التعبير وهذه قديمة المقابلة بينهما إن رجع إلى أصل التقريب الأول يعني إن رجع إلى دعوة أن الاستثناء متصد أفرغوا بقليله المقابلة هكذا يا سبحانه أن الاستثناء متصل يعني لا تاكلوا أموالكم بينكم بسبب باطل ف... لا تاكلوا أموالكم بينكم بكل سبب فإنه باطل إلا أن تكون ثياثا عن تراكم إن رجع إلى ذلك خب هو ذا لكن لا معسمي ورجع الاستثناء مرة أخرى إلى الاستثناء المتصل أما لو لم يرجع إلى ذاك فمجرد أنه قديمة المقابلة بهذا الشكل إذا كلش كلش عنده قد شيء إلى إشعار ما أفتكر أنه يصل إلى مستوى الدلالة العرفية إشعار لا قد يشعر الإشعار لا بأس به نقول هذا مو لكن أن نؤمن بالدلالة التي هي حجة فصعب جدا الثالثا الدليل الثالث استصحاب بقاء الملكية او العلقه او الاضافه الحاصلة على حالها يعني بقائها على حالها بعد فسخ احد الطرفين من دون رضا اخر أنا أكتفي بهذا المقدار راجع التفاصيل الموجودة في الكتب أن هذا الإصحاب من أي قسم من أقسام الإصحاب الكلي هل هذا جاري ما جاري واحثين الأغيون مفصلا نحن أحنا أحنا فهل أصل بحث الإصحاب الكلي وأقسامه موجود في علم الأصول ونحن باحثين في علم الأصول وتطبيق على موردنا لا أظنه يخفى عليكم أنتم المسر الذي يحضر في هذا المجلس وإن أحببتم موجود في الكتب المطولة راجعوا رابعا التوقيع الشريف عن الإمام الحج عجل الله فرجه لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه فكيف يحل ذلك في مالنا هذا الذين مو محل بحثنا فكيف يحل ذلك في مالنا المهمة ذاك لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير ابنه أنا جبت هذا التوقيع حتى احل محل الناس مسلقون على أموالهم اللي ذكره الأصحاب في كتبهم استدلوا بذلك على على اللزوم أنتوا مسلطون على أموالهم أنا بعدما بأث الكتاب إليك صار مالك أنت مسلط على مالك يعني لا يحق لو أنني فسخت من دون رضاك هذا خلاف سلطتك أنت أنت مسلط على مالك فلا يحق لي أن أفسخ من دون رضاك هذا فلا شك أن هذه العبارة الناس مسلطون على أموالهم يدل على اللزوم لا تقول أنه خب لا تمنسخ بالعمل في الجبل المصداقية لأنه بعد أن أفسخ لعله صار مالي بعد لا وإنما حينما كان قبل الفسخ مال غيرك الآن أنت النفود فسخك من دون رضا معناه سلب سقطت ذاك على مال دلالته واضحه ما بي شيء لكن مضى وكلهم قالوا ان هذه الروايه اصلا ما لها قيمة لانها في في واقعها وفي جذرها عباره عن مرسلة القواعد فما لها قيمة فانا جبت هالروايه إلا أن هذه الرواية أيضا نوقشت سندا. الرواية مصدرها الوسائل، مجلد تسعة، بحسب طبعة آل البيت، باب ثلاثة. من الأنفال حديث الحديث السابع صفحة خمسمية واحد واربعين محمد بن علي بن الحسين في إكمال الدين عن محمد بن أحمد السناني هذا تحت الخط يقول هذا المخرج منه يقول فيه اكمال الدين محمد بن احمد الشيباني مو محمد بن احمد السناي الموجود انا راجعت الرجال شفت ان الموجود في مقام بيان سند الشيخ الصدوق الى هذا الى ابو الحسين محمد بن جعفر الاسدي سناني هو موجود وليس شيباني على كل حالة نفسها سناني أو شيباني يقول في إكمال الدين مكتوب ش... شيباني محمد بن علي بن حسين في إكمال الدين عن محمد بن أحمد السناني لعل الشيخ صاحب الوسائل أن ذكر السناني رغم أنه في إكمال الدين الشيباني لأنه يعلم أن سندل الشيخ كلاً يعني سند, الش... سند الصدوق رحمه الله كلاً إلى أب الحسين محمد بن جعفر الأسدي وسناني سناني مو شيء وما يهل هذا ما يأثر محمد بن أحمد السناني وعلي بن أحمد بن محمد الدقاق يعني هذا آل الشيخ الصدوق ينقل هالرواية بواسطة أربعة من مشايخه في عرض واحد وهم علي محمد بن أحمد السناني أو الشيباني وعلي بن أحمد بن محمد الدقاق والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن أشام المؤدب ثلاثة وعلي بن عبد الله الوراق أربعة جميعا, جميعاً يعني هدول الأربعة في عرض واحد فمو وساط اربعه لا واسطة واحد في عرض واحد عن ابي الحسين محمد بن جعفر الاسدي ولا شك في وثاقته وإن كان نسب إليه بعض العقائد الباطلة ما أظن التجسم مثلا أو التشبيه أو شيء من بس القبيل كل حالة بساعة بعض العقائد الباطلة متى ما في وثاقته هذا لا شك في وثاقته قال كان فيما ورد علي من الشيخ أبي جعفر محمد بن قثمان الماجد أجل أو الحمري هذا أخو أحد النواب الأربعة تعرفون بعد أدس الله روحه في جواب مسائلي إلى صاحب الدار والرواية مفصلة ما يخص عنده المهم هذه فلا بالأخير يقول فلا يفل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه فكيف يفل ذلك في مالنا السيد الخوي رحمه الله ناقش على العموم طبعا أنا رأيته في رجاله ناقش على العموم في سندي طبعا مواقع حول حولها الرواية بالذات ناقش على العموم في سند الشيخ الصدوق إلى أبي الحسين محمد مجحول الأسدي ونقاش هذا يقول الوسيط بينهم وبين الصدوق هذول الأربعة من مشايخ الصدوق وإحنا ما عرف مبنى أنه كل من كان من مشايخ الصدوق إذن هو ثقة فتش مبنى ما, ما عدنه ويقول رحمه الله باعتباره اثبت هم في رجاله في المجلد الاول حينما شرح اسباب التوفيق ذاكر هذا أنهم مشيخه الصدوق مجرد أنهم مشايخ الصدوق يقول له هو ما يدل على الوثاق هذا اشكال السير الخوي موجود هنا في رجاله معجم الرجال مجلد 15 في بيانه لسند الصدوق إلى محمد بن جعفر الاسدي أبو الحسين أنا ما كتبت رقم الصفحه لأن الصفحه تختلف من طبعا إلى طبع كتبت رقم تسلسل تسلسل الرواق كتبت وهو آلاف الاف وثلاثمائه وخمسه وستين حتى ينطبق على كل طبعه من, من طبعات معجم مع الرجال هذا نقاش السيد الخوي رحمه الله انا عندي هنا كلامان احدهما قد يقول القائل إذا اذا صح قد يقول القائل أن الشيخ الصدوق فيما يروي عن اربعه من مشايخه في عرض واحد احتمال أنه ولا واحد منهم ثقاء ضعيف بحساب الاحتمالات فنطمئن أن أحدهم ثقاء هذا كلام إن قبل هذا الكلام يتم السن وإن لم يقبل هذا الكلام فالكلام الثاني ليأذكر هذا لعله أوضح صحة وهو أن أربعة الشيخ الصدوق حينما ينقل عن أربعة من مشايخه احتمال أن هؤلاء الأربعة كلهم كذب بس لا تقول رفقات أو غير رفاق. الاحتمال أنهم كلهم أصلاً كذابين جعالين هذا الاحتمال مئة بالمئة ما موجود. لقينا أنه مشايخ أربعة صدفة لو تينغل هذا عنهم في عرض واحد كلهم كذبة. هذا الاحتمال خما موجود. فإذا كان هذا الاحتمال ما موجود، فتوافق هؤلاء الأربعة على نقل حديث يقينا يبعث صبي الاطمئنان. اربعه من المشايخ الصدق صدفه توافقوا على نقل حديث يغنينا من اصبحت بصحه هذا النقل اذا فالسند ابنه تام بناء على هذا بناء على احد التقريبين اللي بينتمهما وعليه فنحن نجعل هذه الروايه محل روايه الناس مسلقون على اموالهم بهذا انتهينا من بحثنا عن ملكيه المعاطات ولزوم الملك مقياس قال لي احنا كان بهات الكثير المذكور في الكتب ما بقى ان نتعرض لها راجعوا الكتب فقط الشيء الوحيد اللي انا بناءيا أن نتعرض له ما هو التنبيه الثاني في أحد التنبيهات ذكروا أن المعاطات هل تختص بالبيع أو تشمل باغ العقود وأنا الذي أريد أن أبحث بالذات هذا عقد النكاح في عقد النكاح لم لا نقول بأن عقد النكاح تصح في المعاطات وهذا ما ندخل في بحثي غدا إن شاء الله يعني بقدر ما يسع هذا السبوع أنا ما أظن أني اقدر أبحث أكثر من هذا السبوع لأنني بعد متجه في وضعي إلى الحاج لو أن الله رزقني الحاج في هذه السنة فوقته قريب على كل حال إلى آخر هذا السبوع اليوم شنو اليوم أحد أو اثنين أحد آه... اثنين وثلاثة اربعة هاليو... ايام الثلاثة نبحث ان شاء الله بقدر ما نستطيع ان نبحث حول آه... معاطات في النكاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته